قساه دبرني في انكر في نفسه قساه في بابنا ودنا اتماكنا في في لا ننت في الدنيا وننت في الاخره عذاب ونابه